إن علم الميراث من العلوم التي ورد التنبيه على علو قدرها وأهميته البالغة للحاجة إليه في تنظيم الخلافة في الملك بالميراث وفي معرفة حقوق الورثة وانصبائهم وتحديد المستحقين منهم وفق ما جاءت به نصوص الشريعة العادلة. هذا العلم أول ما نظم وأرسيت قواعده الأساسية في الشريعة الإسلامية كان ذلك بنصوص من القرآن الكريم. تضمنت أصوله العامه وأكثر أحكامه التفصيلية حتى. لا يمكن القول أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية أحكام تعرض القرآن لبيانها بيانا تفصيليا مثل أحكام المواريث فبينا مالك لكل وارد من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس والثلث والثلث بيانا تفصيليا بخلاف سائر الأحكام. ولعل السبب في هذا الاهتمام راجع إلى ما كان يسود هذا النظام من الجور والظلم في الجاهلية، وإلى أنه تغير من أعظم الأسباب في تملك الأموال وانتقالها من السلف إلى الخلف، والمال كما نعلم. له أثره وخطره في حياة الإنسان وعلاقاته مع غيره وهو موضع الشح والأثر فما لم يضبط توزيعه بنصوص لا تقبل الزيادة أو النقص ولا مجال للريب فيها كان موثارا للخلاف والمنازعات والقصام حتى بين أقرب الأقرب ثم جاءت السنة متممةً ومكملةً لبعض الاحكام التي لم ترد في القرآن كميرات الأخت مع البنت وميرات العصبات مع أصحاب الفروض وميرات بنت الابن مع البنت وأجمع الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم على بعض المسائل كاجتماعهم على ان بنت الابن تقوم مقام البنت اذا لم يكن للمتوفى ابن ولا بنت وكاجتماعهم على فرض الجدتين السدس وبقوا مختلفين في بعضها لعدم وجود النص الصريح والاختلاف في وجهة نظر كل منهم عن الآخر وكاختلافهم في ميراث الجد مع الأخوة. والأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم إذا لم يبقى للعصبات شيء والأم إذا انحصر الميرات في الابوين واحد الزوجين إلى غير ذلك من مسائل الخلاف قد أدرك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم من التابعين والعلماء شرف هذا العلم وقدره الرفيع وأهميته البالغة قد نقلت لنا كتب الأثر والفقه والتفسير كثيرا من مناظراتهم ومناقشاتهم في مسائله وفروعه حتى غدا علماً مستقلاً بذاته وأفردوه بالتأليف والتصنيف من بين أبو... من بين أبواب الفقه، فكان جديراً بنا أن نعتني بهذا العلم تعلماً وتعليماً. وأن يعطى الوقت الكافي في ذلك كما اهتم بذلك اسلافنا الصالح والليلة نبدا في شرح كتاب الفرائض للعلامة فرض المدينة النبوية عبد الصمد بن محمد الكاتب وهذا يعد من أفضل الكتب التي أُلِفَت وصُنِفَت في هذا الباب في باب علم الفرائض بالنسبه للبادئ أفضل كتاب أُلِفَ لما فيه من سلاسة بساطة في العبارة ويذكر فيه أغلب المسائل ويكثر من ذكر الامثله التي تعين الطالب في استيعاب وفهم المسائل والمُؤلف. العلامه فرض المدينه وجدت له ترجمه في عبر الشبكه الفضائيه على على النت ترجم له صهره عبد الرحمن بن محمد العميسان نقرأ عليكم هذه ترجمه ذكر فيها هو الشيخ العالم المجاهد الفرضي عبد الصمد بن محمد الكاتب رحمه الله توفي سنة, سنه واحد وثلاثين واربعمائه والف هجري قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد كان رحمه الله تعالى عالم من علماء اهل السنه وداعيا من دعاه العقيدة السلفية ألا وهو الشيخ العالم الفرضي عبد الصمد ابن الشيخ العالم محمد الكاتب الهندي اصلهم الهند. قد أرسله والده رحمه الله إلى بلاد الحرمين ليتتلمذ على على علمائها وينهل من علمهم وذلك في بداية في بداية شبابه في السنة السادسة عشر من عمره. شوف هكذا الأب لدينا. يحرصون على ابنائهم ارسله عمره ستة عشر سنه من الهند ارسله الى بلاد الحرمين ليتعلم علم كتاب وسنه ووفقه الله بان درس على في المعهد العلمي بالرياض على كبار العلماء وزامل الشيخ محمد بن صالح العتيمين نسال الله أن يرحم الشيخ صالح بن محمد بن صالح العثيمي نسال الله أن ينور له في قبره مدى بصره من زملاء الشيخ بن وتخرج سويا ثم عين مدرسا بجيزان في صامطة في المعهد العلمي فزامل الشيخ أحمد النجمي والتقى بالشيخ حافظ الحكمي وكان الشيخ أحمد النجمي يعزه كثيرا فيسأل عنه وإذا جاء المدينة زاره في بيته اكرام له كما في سفرته الأخيرة إلى المدينة ثم انتقل الشيخ إلى المدينة وكانت أمنيته فعين مدرساً بالمعهد التنوي لمادة الفرائض ثم ألف كتاباً في الفرائض وهو المقرر في المعهد التنوي إلى يومنا هذا إلى الآن لزال يدرس هذا الكتاب الذي كتاب الفرائض هذا يدرس في المعهد التنوي ودرس الشيخ بالجامعه الإسلامية إلى أن تقاعد ومع تدريسه في المعهد التنوي فقد درس عليه خلق كثير في بيته أيضا وكثير من مشايخ المدينة تتمدوا عليه ودرسوا عليه الفرائد كان تال الشيخ عبد الرحمن موحدين والشيخ صالح بن سعد السحيمي والشيخ فلاح بن ذكار والشيخ فلاح ثاني عمّي الشيخ عاصم بن عبد الله القريوتي وهو رحيم والشيخ عبد الرزاق العباد البدر والشيخ محمد ضيال أعظمي والشيخ مرزوق بن هياس الزهراني والشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي هؤلاء كلهم صلى الله أن صلاني يحفظ علماء وأن يرحم من كان منهم ميتا قد كان الشيخ رحمه الله حريصا على الدعوة إلى الله تعالى وبخاصه في القرى كالحناكية والنخيل وهدى الله به خلقا كثيراً قد كان حريصاً على كبار السن ويقول هؤلاء ما بقي من أعمارهم الا القليل فيعلمهم الفاتحة ويصحح لهم قراءتهم وكذلك يعلمهم العقيدة الصحيحة ببساطة وهكذا والشيخ رحمه الله كان يعرف أقرانه وطلابه فهو شديد على أهل البدع وعلى التمدهب والتعصب <تصفيق> هذه منقبة له الشدة على أهل بدع وليست بدمة لما هي منقبة الواجب هو الأخذ على أيدي أهل البدع والواجب منابدة أهل بدع ورجران أهل بدع ولا يخالطوا اهل البدع أهل البدع يجب ان يكون بيننا وبينهم مفاوض قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات ايات الله ها قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم إذن مثلهم لا يجوز ان جلست اهل البدع ولا مخالطتها البدع ولا مواده اهل البدع لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم المؤمن يجب أن يتخذ موقف شرعي من أهل الأهواء من أهل البدع هؤلاء شاقوا شاق الله وشاق الرسول وحاذ الله وحاذ الرسول هذه منقبه له كان شديد على اهل البدع قد اخبرني الشيخ عبد الصمد رحمه الله ان العلامه محمد تقي الدين الهلالي كان ينزل عنده في بيته ويستانس به وهو رحمه الله يقضي كثيرا من وقته في مكتبته قد اتخذ سريرا فيها بل كان يقول لي لما كان في جده أو في جده في مرضه أريد الرجوع للمدينة، فقلت له اشتقت ليش أو لأي شيء؟ قال لمكتبتي والمدينة خير لهم خير لهم لو كانوا يعلمون. قد كان الشيخ رحمه الله محبا للكتب والقراءة في أحد أيام مرضه قالت له أحد حفيداته أقرأ عليك فقال اقرأي فقرأت عليه من كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عتيمين رحمه الله فقالت فقرأت عليه ولا يزال يقول استمر في القراءة حتى قرات عليه مائة وخمسين صفحة وأخرى تقرأ القرآن فقرأت وهو يقول زيدي حتى قرات تسعة أجزاء وهو يسمع قد كان شيخنا عبد المحسن عباد البدر مداوما على زيارته في بيته في مرضه وكذلك فضيلة شيخنا عبد الرزاق البذر وفي يوم, وفي يوم الجمعة عرض عليه ابنه عبد اللطيف أن يأتي معه للرياض فرافقه إليها ثم في يوم السبت قبيل المغرب طلب شاي لأنه يحبه فشربه وهو في أتم وعيه ثم قال لابنه عبد اللطيف أريد أن أرتاح فنام بين المغرب والعشاء ففارقت روحه جسده حين ذاك الله رحمة صلي عليه عصر يوم الاحد ودفن بمقبره النسيم وهو في عقد الثمانين من عمره يعني نهزت نهز وللشيخ معالم كثيره في دعوته لعل الله ان يقيد احد ابنائه النبلاء لكتابتها والاعتنابها بها رحمه الله رحمك الله يا ابا منير واسكنك فردوس الاعلى كتبه صهره عبد الرحمن بن حمد العمي يوم الاحد الموافق خمسة عشر شهر سبعة ألف وثلاثين ألف قال للفائدة علاقة الشيخ بمشايق أهل السنة في هذا الزمان يروي أحد طلاب العلم قائلا في زيارة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله قبل وفاته ومعه الشيخ زيد المدخلي والشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظهم, حفظهم الله المدينه النبويه ويلقاهم المحاضرات بها زاروا الشيخ عبد الصمت في بيته وعندما زاروه ووجدوه في سرير مرضه بداخل مكتبته رحمه الله ولقد من الله على علي ان كنت مرافقا لهم في تلك الزياره الميمونه المباركه ولقد رأيت منهم كلهم لقد منهم كلهم قبل الزيارة وأثناء وبعدها محبه الشيخ عبد الصمد والتنا عليه بالتمسك بالسنه ودعوة للتوحيد وانه من القليلين ممن برزوا وظهر علمهم على عملهم بل وجدت حرصا من المشايخ على رؤيه الشيخ وطلب السلام عليه وفعلا تيسر ذلك لهم فرحم الله الشيخ عبد الصمد رحمه العلماء الصالحين العاملين الابراء ولهذا لما توفر هذا الكتاب أو تيسر تيسرت بعض النصب كان الاجدر والذي ينبغي أن يدرس هذا الكتاب لانه من كتب اهل السنه بخلاف ما فيما مضى لم يتيسر طبعه هنا او لم ينتشر انتشارا واسعا كانت مطبعة الجامعة الإسلامية هي التي تطبع في هذا الكتاب فقط، ولا ان تيسر طبعه، بخلاف بعض الكتب التي كانت تدرس من كتب أهل البدع ومن كتب المجهولين أو لا لسنا بحاجة إلى كتبهم، سواء سواء كان من كتب أهل البدع أو من كتب حتى المجهولين. ككتاب الرايت في علم الفرائض هذا كان يدرس في اليمن وكان ودرسته ايضا في في البيضه ولكن الكتاب ليس ليس بذلك اولا كتاب الخطراوي مجهول لا نعرف لا نعرف له ترجمه ولا نعلم له تزكير لكن هذا كان هذا هو المتيسر وكان هذا الموجود لكن بعدما انطبع هذا الكتاب فالذي ينبغي هو دراسة هذا الكتاب وبعده ويليه دراسة كتاب العلامه الشيخ صالح الفوزان نسأل الله أن يحفظه كتاب التحقيقات المرضية في الفرضية هذا كتاب ذكر في اغلب مسائل الخلاف عرض فيه المسائل والأقوال ورجح القول الصواب في تلك المسائل وهذا يدرس بعد هذا الكتاب نبدأ الآن إن شاء الله في كتاب صفحه 15 او قبله ما نقرا الكلام الذي قبله لا نقرا ال... لا, لا بالنسبة للطلب، ينبغي لهم حفظ الـ الـ الآيات، آيات الموريت، هذه ثلاث الآيات ينبغي للطالب حفظها، لا بد من حفظها حفظا متقنا، حفظه لسورة الفاتحة، حفظ متقن. من أجل أن يتم له استحضار الآية وأن يتسنى له استخراج الأحكام من هذه الآية فأنتم مطالبون بحفظها من كان حافظ لها فالحمد لله ومن لم يكن حافظ يحفظها يوصيكم الله في أولادكم لاية الحادي عشر ولا ولاية الثاني عشر والأية الأخيرة من آخر سوره النساء كلها في سوره النساء ثلاثة الآيات هذه يوصيكم الله في أولادكم إلى نهاية الآية تلك حدود الله وبعدها الايه الأخيرة من سوره النساء استفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله هذه لا بد من حفظها حفظا متقنا ذكر هنا الايه شيخ العلامه عبد الصمد وذكر الحديث التي هي في هذا الباب اي في علم الفرائض سياتي ان شاء الله الكلام عليها طيب صفحة 8 وقال صاحب المغني صاحب المغني اللي كتابه المغني لمن؟ ابن قدامة المقدسي رحمه الله يعد من افضل الكتب الفقه قال أهل العلم كان التواثر في ابتداء الإسلام بالحلف وكان الرجل يقول للرجل دم دمك ومال مالك تنصرني وأنصرك وترثني وأرث فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة وذلك في قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم هذه على رواية حفص وعلى رواية قلون ها كيف عاقدت ثم نسخ وصار التوارد بالإسلام والهجرة يعني جاء على مراتب فإذا كان له ولد ولم يهاجر وراءه المهاجرون دونه وذلك في قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ثم نسخ ذلك بقوله بقوله عز وجل والو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين هذا ويتبين لكل دارس لكتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحه ان الله سبحانه وتعالى قد احكم الإسلام شرعه غايه الاحكام وجعل ما شرعه على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم خاتمه لشرائعه سبحانه وتعالى وجعله شرعه للثقلين الجن والانس كافه فلا يقبل الله من عبد شرعه غيره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأنه صراط الله المستقيم الذي يحقق للناس سعادتهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهو سبحانه وتعالى جعل الإسلام شرعة كاملة ونظم به حياة الفرد والجماعة وحقق لهم به العدالة الحقه وحدد به الحدود والواجبات وحدد به الحقوق والواجبات واعطى كل ذي حق حقه كاملا وحرم به الجور والبغي والظلم ولم يترك لاصحاب النفوذ والهوى مجالا للتسلط والاستبداد وجعل الناس سواسيه أمام الحق والعدل فجعل فجاء دين الله الإسلام ونسجما مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها في جميع مرافق الحياة وان مما شرعه الله سبحانه وتعالى في محكم في, في محكم التنزيل ووضحته السنه النبويه المطهرة نظام المواريث في غايه من, من التنظيم فاعطى كل ذي حق حقه من الارث ذكرا كان ام صغيراً أم ام كبيرا حتى الجنين في بطن امي صان حق صان حقه من العبث والضياع كما سياتي معنا في باب الحمل وأبطل تلك العادات الجاهليه التي كانت سائده واستبدل واست بها خير نظام عرفه البشر قديما وحديثا قال سبحانه كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملله حكيم خبير ومما ذكر يتبين لنا فضل هذا العلم واهميته قد وردت اثار في الحث على تعلمه وتعليمه وبيان فضله منها قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي او ينزع من امتي هذا الحديث ضعيف وضعفه أمير المؤمنين في الحديث في هذا العصر علامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وذكره في تمام المنه المجلد السادس صفحة مائة أربعة ومائة ضعيف لان فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف هذا الحديث ضعيف إلا أن المعنى صحيح ينسى هو ينسى فعلا انت لو تتركه لو تترك هذا العلم شهر ربما ذهبت عنك او غابت عنك كثير من مسائله لو تركت شهر فقط وما ما بالك لو تركته اكثر اشهر او سنه لا شك انه لا شك انك ستنساه تنسى اكثر المسائل هذا العلم يحتاج إلى مذاكرة يحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى ضبط مسائله يحتاج إلى أن تحفظ مسائله هذا العلم يحتاج أن تعطيه وقتا لا بد أن تعطيه وقتا وإلا ذهبت عنك معلومات هذا العلم لا بد أن تراجع ولا بد أن تذاكر ولا بد أن تأخذ شيء من حل مسائله وإذا مكنك الله من هذا العلم لا بد أن تدرس إخوانك من أجل اولا يثبت معك هذا العلم ثانيا تفيد إخوانك وت ايضا فيه نشر للسنه هذا العلم قلما من يعتني به من طلبه العلم قليل من هو له عنايه بهذا الباب وله اهتمام بهذا الباب اهل البدع من اشعريه ومن صوفيه ومن إخوان لهم عناية بهذا الباب وقد يتعلمونه من أجل نشر البدع ومن أجل انتشار الشر في الناس ويتعلمونه من أجل أن يختلسوا أموال الناس مساله فرضية فتوى يطلبون عنها مبلغ مالي يما نسبة ماوية خمسة في المئة من مجموعة تريكة يما اثنين في المئة من مجموعة تريكة قد, قد تكون تركه مبلغ كبير ملايين المئات خمسة في المئة سيكون, سيكون له مبلغ عظيم وربما يحدد معهم قيمة مؤعينة ألفين ثلاثة لاف أربع لاف في فتوى اما السلفيون بحمد الله لا يتقاضون شيء من هذا نما يجيبون على اسئله الناس ابتغاما عند الله سبحانه وتعالى من خير ومن فضل ومن تواضع وسيعود هذا عليهم بالنفع وعلى الدعوه السلفيه انتشارا وهذا العلم يرغب العامه في الدعوه ويحبون الدعوه السلفيه لان الناس قد لا يجدون من يفتي لهم في مسائل هذا الباب ولما يروا منك اتقان للجواب على مسائلهم ومتمه ذكر الادله على هذه المساله او على هذه الفتوى وبلا مقابل وقد ياخذ منك تاخذ منك المساله جهد ووقت بعض المسائل تستغرق ساعه وبعضها تستغرق منك اكثر وبعضها تستغرق يوم وبعضها تستغرق اسبوع وبعضها قد تستغرق حتى شهر كامل بعض المسائل المساء في بعض المسائل مش مجرد نظر ان ما انت بحاجه الى قسمه التركه وهذا يحتاج منك اولا حصرها ثم تقويمها ثم تعديلها وهذا قد قد تكون هناك اراضي وعقارات بيوت اموال وأغنام وإبل وبقر ودهب مما هو مكين وم مما هو غير مكين ومما مما هو موزون ومما مما هو ليس بموزون ومما مما هو مساوٍ ومما مما هو غير مساوٍ هذا كله قد يستغرق منك وقت لكن الذي أنا انصح أنصح به نفسي وياكم إذا فتح الله علينا جميعا لا يكون لكم مقابل اجعلوه لله سبحانه وتعالى ولو استغرقت منكم شيء من الوقت كل ذلك يساهم في نشر الخير في الناس وفي نشر الدعوة السلفية وفي نشر التوحيد والصنة إذا أحبوك الناس قبلوا ما عندك إذا أحبوك انت اشعل هذا لله سبحانه وتعالى بلا مقابل وسترى بعدها ياتيك الفلان العامي ويتيك من هنا وهناك من مصراتها ومن غيرها يستفتونك إما عبر الهاتف وإما يأتي إليك من أماكن بعيدة من أجل أن تجيبهم على مسائلهم ومع ذلك أو تذهب إليهم أحياناً من مدينة إلى من أجل أن تحصر التريكة ومن أجل أن تقوم التريكة ومن يحصل تعديل مم هذا أعظم فائدة أو من أعظم الفوائد لهذا العلم ايصال الحقوق إلى دويها وإلى أصحابها أنت فرضي تعطي كل ذي حق حقه على حسب ما فرضه الله سبحانه وتعالى هذا العلم فيه علم بشريعة الله وحفظ لشريعة الله وإصال الحقوق إلى دويها علم عظيم الناس بحاجة ماسه إلى هذا العلم ونحن لا بد أن نسعى جميعا في تحصيله ودعوة الناس الى الى ماذا إلى تعلمه ومن تم تعليمه من اجل ان ينتشر هذا العلم في الناس الشاهد من الذي جرنا الى هذا الكلام وهو ينسى فعلا ينسى لا بد ان تراجع وقوله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثه وما سوى ذلك فضله ايه محكمه او سنه قائمه او فريضه عادله هذا ايضا ضعيف رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عديد ضعفه الشيخ الأرباني في الإرواة أيضا صلى الله عليه نور له في قبره مدى بصره علمه أي الشيخ الأرباني علم مبارك والعلامة محمد ناصر الديل الألباني الكل بحاجة إلى علم الكبير الصغير ذكر أنت رجال نساء علماء طلبة علم ما هناك من ممن لا وجهة في طلب العلم الشرعي الا إلا وهو بحاجة إلى كتب الشيخ الألباني طالب علم علماء في هذا العصر هم بحاجه الى كتب الشيخ الالباني طلبت علم مجرد ما يمر بك حديث فقط حديث او اثر لو أنت بحاجه الى ان تقف على كلام للشيخ الالباني ماذا قال الشيخ الالباني تاتي الصحيحه وتاتي الضعيفه وتاتي الارواح وتاتي كتب الشيخ من اجل ان تعرف حكم الشيخ ماذا قال الشيخ دالباني في هذا الحديث؟ هذا كله من بركة وأن الله سبحانه وتعالى وضع له قبول نصر الله أن ينور له في قبره مدى مصر وقوله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها فأنه امرؤ مقبوط والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما هذا أيضا ضعيف ومضطرب ضعف الشيخ ذلباني أيضا كذلك أنا سمعت كلمة في أحد حلقات الشيخ مقبل الوادعي صلى الله أن يرحمه رحمة واسعة يقول إذا ضعف الشيخ الألباني الحديث فلا تبحث فيه أو كبر عليه أربع لأن الشيخ اذا ضعف الحديث فلن تجد له طرق أو طريق يرتقي به الحديث إلى الصحة إذا ضعفه ضعفه <تصفيق> قال هذه الآثار تدل بمجموعها على فضل هذا العلم والحظ على تعلمه مع ما مع ما في أسانيدها من كلام وفي مثل هذه الأمور الحديث الضعيف كان يبين أنه ضعيف ولا ينبغي إيراد الأحاديث الضعيفة. لا في الترغيب ولا في الترهيب إلا مقرونه ببيان الضعف لأن في الأحاديث الصحيحة الكفاية ما نحتاج حديث ضعيفة ضعيفة نذكرها فقط من أجل البيان أنها حديث ضعيفة لكن تذكر على سبيل الاستشهاد والحجة الله سبحانه وتعالى قال واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم والحديث الضعيف كما قال العلامه مقبل بن هادي الوادعي قال ليس باحسن ما انزل الينا من ربنا حديث الضعيف ليس باحسن ما انزل الينا من ربنا الذي احسن ما انزل الينا من ربنا كتاب وسنه صحيحه اما لا حديث فلا حتى في باب فضائل الاعمال صحيح من أقوال من اقوال اهل العلم انها لا تذكر الا على سبيل البيان وأنها ضعيفه ويعرف نظام المواريث في الاسلام بعلم الفرائض قد تعهد العلماء سلفا وخلفا بخدمة هذا العلم بالتأليف والتدريس والتصنيف نضما ونترًا جزاهم الله عن المسلمين خيرا ومن أشهر الكتب المصنفة في هذا العلم نظم الرحابية الإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد ابن حسين الرحبي أنا أنصحكم بحفظه مثلا أو نظم الرحبية إن شاء الله يسر الله لنا شرحه عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض المعروفة بألفية الفرائض للشيخ صالح بن حسن الأزهري وشرح نظم السيراجية في علم الفرائض للشيخ علي بن محمد بن علي الدرجاني وكتاب العدب الفايد شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم وهذا يعد من افضل الكتب كتاب طيب هذا ان شاء الله طيب الكتاب انا انصحكم باقتنائه اذا كان يتيسر لكم هذا اساله الله ان لكم هذا الكتاب فاشتروه كتاب طيب العاد بن فايض الخيرية الخيريه على الفوائد الشنشوريه للشيخ ابراهيم بن محمد بن احمد الباجوري والفوائد الشنشوريه على منظومه الرحبيه ما حاشت الباجوري للشيخ عبد الله بن بهاء الدين محمد بن عبد الله بن علي العجمي الشنشوري والرياض الزاهية شرحمة السراجيه لمحمد نجيب خياطة والفوائد الجلي في المباحة الفرضية لشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز صلى الله عليه يرحمه عدت الباحث في احكام المواريث للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد والتحقيقات المرضيه للشيخ صالح بن عب... ابن... ابن... ابن صالح ابن فوزان بن عبد الله الفوزان وهذا ايضا اقتنوه سنشرحه ان شاء الله بعد هذا الكتاب والرايد في علم الفرائض تاليف الدكتور محمد العيد الخطراوي وهذا قد تكلمنا عليه الكتب التي تدرس الان بالنسبه للبادي وبالنسبة للمتقدم يقرا كتاب الفرائض هذا لعبد الصمد حمد الكاتب ثم يليه كتاب التحقيقات الشيخ صالح الفوزان ويكون له نظم كالرحبيه او القلايد البرهانيه والاسهل في العباره رحبيه وقد رات الجامع الاسلامي بالمدينه النبويه ان تضع امام طلابها في المرحله الثانويه كتابا في الفرائض يسهل عليهم فهمها فكلفتني ثقه منها وارجو من الله تعالى أن اكون عند حسن هذا الظن كنت أهيب من مثل هذا العمل ولكن الحاجه الماسه للطلاب الزمتني تلبيه التكليف فقمت مستعينا بالله عز وجل مستجمعا خلاصه ما كنت امليته على طلابي خلال فتره التدريس وشرعت بالكتابه مراعيا الاتي طيب الفصل الأول المدخل في فقه المواريث ابحاث هذا الفصل لحقوق المتعلقة بالتركه أركان الارت اسباب الارث شروط الارت موانع الارث <تصفيق> والحق نقرا هنا الحقوق المتعلقه بالتركه والحقوق جمع حق وهو لغه خلاف الباطل اكتبوا من اجل الله يذهب عنكم شيء الحقوق جمع حق وهو لغة خلاف الباطل خلاف الباطل والحق مصدر حق الشيء يحق إذا تبت ووجب إذا تبت ووجب ويطلق على المال والملك الموجود التابت الذي لا يسوغ إنكاره هذا من حيث اللغة الحقوق جم حق وهو لغة خلاف الباطل والحق مصدر حق الشيء حقه إذا ثبت ووجب ويطلق على المال والملك الموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وفي الاستلاح وفي الاستلاح له معنيان والذي يهمنا هو المعنى الاستلاحي والمراد اصطلاحا أي الذي استلها عليه علماء هذا الفن أي علماء الفرائض اصطلحوا على هذا التعريف الحق له معنيان الأول الحق المطابق للواقع ويقابله الباطل هذا المعنى الأول الحق له معنيان المعنى الأول الحق المطابق للواقع ويقابله الباطل والآخر بمعنى الواجب الثابت وهو قسمان حق لله وحق للعباد ما سمعتموه ذكره صاحب كتاب التعريفات الجرجاني وصاحب كتاب النهاية في غريب الحديث الحقوق المتعلقة بالتركة ويقصد بالتركة ماذا يقصد بها أو ما المعني بالتركة ما يترك الميت من أموال عينا أو دين على آخر أو دي على قاتله أو ما شاكل ذلك هذه تسمى تركه أموال عينية أموال فعندها في بيته مثلا له مائة ألف عشر آلاف هذه عينية موجودة أو دين على آخر يريد من فلان سي من الناس مبلغ مالي هذا يعد من ضمن الترك ايضا أو دية على قاتله قتل خطا أو شبه عمد أو عمد وعفي عنه مقابل مال هذه, هذه الديه تعد من تركة الميت أو ما شاكل ذلك غنم ابقار اراضي عقارات ذهب فضه كله كله من التركه ويتعلق بهذه التركه حقوق خمس. وتصرف في وجوهها على الترتيب الآتي حقوق خمسة هذه الخمسة من اين أخذت أنها خمسة حقوق فقط ولا تزيد بالاستقرار والتتبع من موارد الشريعة بمعنى أن الفقهاء تتبع الحقوق المتعلقه بالتركه فلم يجدوا اكثر من هذه الخمس الاتي ذكرها قال وتصرف في وجوهها على الترتيب الاتي مؤن التجهيز الديون المتعلقه بالتركه عينها الديون المطلقه في ذمه الميت لله او لادم وصيه الميت نصيب ورثه الميت هذه الخمسه الحقوق وهناك من جعلها اربع حقوق فقط كالحنابلة والظاهريه وسو بين الحقوق المتعلقه بالتركه عينها وبين الديون المطلقه المرسله التي في ذمه الميت وجعلوه حقا واحدا والصحيح ما ذكره المصنف ما من من كونها خمسه حقوق اولا قال مؤنى تجهيز هذا على قول الحنابلة هذا على قول الحنابلة أنها أول حق وعلى قول الجمهور عند الحنفية والمالكية والشافعية أن الحقوق أو المتعلقه بالتركه عينها هي أول الحقوق وتانيها